ஜுல் நசி விமக் கபுல் மல்ய சரி யூச يرغم ما الاذفت اذ القلوب لدى الحناجركظم ما للظالمين من حميم ولا شفعي يطاق يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانو هم اشد من قومه واثارا في الارض فاخذه الله بذنوبهم فاخذه الله بذنوبهم وما كان لهم إن الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إن لَهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ غِلاَ فِي الرَّعُونَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّاب فَلَمَّا جَاءَهُ مِنَّ عِندِنَا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ